إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفعنا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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المتغطر بين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 الله شديد العذاب اذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا تَرَةً فَمَا تَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا ذٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَحْـكَامَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ يَا حي على لن طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبيد انما يأمركم بالسوء والفحش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون